بسم الله الرحمن الرحيم تلك ايات كتاب والذي انذر اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع الثماوات بغير عمد ترونها ثم افتووا على العرش وثخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مثم يدبر الأمر يفصلنا يا تلعا لخاء ربكم توقنون وهو الذي مدر رضا وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يخشي الليل النهار إن في ذلك لآيات وقم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاودات وجنات من آب وظرع وَزَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرَعٍ وَنَخِيلٍ صِنْوَالٍ وَغَيْلِ صِنْوَالٍ تُسْخِل بِمَاءٍ وَاعِدًا وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَمَا بَعْضٍ فِي لُكْلٍ اَمَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا قَوْمًا أَهْدَاكُمْ نَظَرٌ بَلْ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن نَ وَ رَبِّكَ لَظَى مَغْفِرَةٌ مِّنَّا فِي عَذَابٍ ظُلُمَاتٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا انما انت منذر وني كل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغض لوهام وما تذاد وكل شيء عنده بمقدر ادم وضيب والساده الكبير المتآل سواء منكم من صر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهير لهو معقبات من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 دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمأا وينشئ الثعاب الفقوة ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المعال له دعوة العقق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الله إلا كباصط كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببارغه وما دعاء الكفرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوأ وقرأ وظلال بِهِ دُغْوٌ وَلَا أَصْلُ اللهُ أَتَق اللهُ أَكْبَر قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولا فتخذتم من دوني اولياء الا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا أَخْلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَى الْغَرْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاعِدُ الْقَهَارِ لAMINA الثَّمَائِ مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ ثَابَتَ الضَّوَابِيَا ومما توقدون عليه في النير بتغاء علية أو متاع ثبد بسله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما أبول افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأوهم شنم وبيس المياد أفمن يعلم أن إِنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمُ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُلَ الْبَابِ الَّذِينَ يُنفُونَ بِعَذْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْسَاقَ وَالَّذِينَ يَصْلُونَ وَالَّذِينَ la مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ a وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ mo سُوءَ a وَيَخَافُونَ حِسَابَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ رَضُوا بِقَضَاءٍ أَوْ جَهَّ رَبِّهِمْ وَعَقَمُ الصَّرْ وَعَقَامُ الصَّر وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ Una inkahuma o qaban Janna tu aadai ya dakhuna ha wama wolo aami ba in him waazuwa لباب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون أهد الله من بعد ميساقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن ينصر ويفسدون في رغض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في ناقرة إلا متاء ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطَمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آبنوا وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة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 وإليه متاب ولو أن قرآنا سكرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموت بل لله نظر الجميع أفلم يعيس لا ينسأ الله لهذا الناس جميعا ولا يفعل الذين كفروا تصيبهم بما طونا قرعه او تعلق قريب او تعلق قريب من درهم حتى ياتي وعد الله إِنَّ اللَّهَ نَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ وَلَقَدُ ازْتُذِئَ بِعُصُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ إِقْوَابَ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَمَاكٌ لِنَرْسٍ بِمَا كَثَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءٌ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُنَهُ بِمَا نَا يَعْلَمُ فِي لَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلِ الَّذِينَ جَنَوْا الْغُرُورَ كَفَرُوا نَكِرَهُمْ وَأَضَاءَ عَانِثَ سَبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْعَذَابِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ آخِرَةً وما لهم من الله من واق مثل جنة التي وعد المتقون تجري من تحتها لنهار أكلها دائما وظلها تلك أقاب الذين اتقوا. وعقابا في رين النار والذين اعطيناهم الكتاب يفرعون بما اوذنا اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه لما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنذنناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ونواق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وَمَا كَانَ لِرَسُولِ نَايَاتِيَ بِآيَةٍ إِلَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُوَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُزَبِّتُ وَإِنْ دَوْ الْكِتَابَ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَيِنَ الْعِثَابَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاثِرُ الْأَرْضَ وَنَقْصُهَا